سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدون بهم رأفة في دين الله بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة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 تسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إسمعتهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيروا وقالوا, وقالوا هذا شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء، في الدنيا والآخرة لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولو لسمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب أليم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 ستعات أي يؤتون للغربى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا واليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله؟ ألا تحبون أي يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات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 ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضطن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهم أو الطفل الذين لم يظهروا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 نتحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكراهه غفور رحيم ولقد أن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 اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه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 غميم موج من فوقي سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لن يكاد ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ترى سَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتْ كُلٌّ قَدْ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكادسنا برقه والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي على بطنه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق يحفظ الله عليهم ورسوله بل فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنَّ أَمَرَتَهُمْ لَا يَخْرُجُ قُلْ لَا تُقْسِمُ طَاعَتُمْ مَعْرُوفَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أطيع الله وأطيع الرسول انهم في الارض ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا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 النصي. المصير الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم So Allah attributsos to you者 Allah is the cima. And Allah is thecup of glory being here. In all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 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم.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 تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 د عَلَم اللههُ الذيينَ يَيتَسََّلونَ مِنكُم لِوَذاَا فَلَْحذَر الذيينَ يُخَالِفونَ عَن أَمْرِهِ أَنْ تُصبَهُم فِتنه أَوْ يُصبَهُم معذاَابُ ليِيم أَل إِ لِلله